يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوْمَئِذٍ الْمُجْرِمُونَ لَوْ يَفْتَدُونَ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِ sc 77. lawans проч студiens此 Harriet winy rezətata indik Could ə axıq world məlk əg تَدعو مَن أَدبَرَ وتَولّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنْسَانَ لَخُلُقٌ هَلُوعٌ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعٌ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعٌ إِلَّا الْمُصَلِّي الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ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 amma lil ladhina kafaroo qibalak mudh'een 'anil yameeni wa 'anil shimaali 'azeen فَأَلْقَيْنَا فِي قَنَاهُمْ مِن مَّاءٍ يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّ لَقَادِرُونَ عَلَى أن مبدل خيرا بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومه الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون